بسم الله الرحمن الرحيم ارى ايضا ان الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وليحث على طعام المسكين فاين من الذين يذين صومهم وصلاتهم الذين هم يرعون ويمنعون المال